أهل العلم تجب بين نيت خالف بعضهم الصحيح أولها بجنس تأمون الحديث ولا غير ذلك وقال وتجب نيته استب... نيته استباحة الصلاة لماذا قال استباحة لأن لأن الشافعي وأحمد ومالك عندهم أن التأموما استباح بي الممنوع فقط واستدلوا على ذلك بحديث عامري للعاص عند أحمد والدعرى قطني حيث قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذكر له أنه صلى بأصحابه وهو مجنب بالتأمون قال له أصليت بأصحابك وأنت جر فدل هذا على أن التأمون لا يفعل الجنب لا يقع الحد تدلوا بهذا على أن التأمون لا يفعل الحد وأما أبو حنيفة وداول فقال يرفع الحدث لظاهر إلى حادي الصعيد طهوره السلمي وإلا مجد ما عيسى وحتى هذا قال له أنت جنوب هذا قبل أن يكره قبله؟ قبل أن يكره عندما قال له قوله تعالى ولا تقتل أنفسكم ضحيك صلى من هذا؟ نعم، يمكن أن نفهم من ذلك. آه آه يمكن أن نفهم من من هذا أنه أراد أصليت بقامك ولم ترفع الجنب. آه. أنه ما أراد أصليت بهم أتم سامي. يمكن أن نفهم ف من الحديث ذاري. نعم ونية استباحة الصلاة ونية أكبر إن كان ولو تكبر نعم ونية أكبر كذلك ينوي استباحة الصلاة إذا كان محددها الأسارة وينوي أيضا استباحة ينوي أكبر ينوي نية الحدث الأكبر إذا كان مجنبا ينوي نية نية استباحه الصلاه من الحد هذا اذا كان اجنب او ينوي من الحدث الاصغر اذا كان محدث كان ولو ولو تكرر. ولا يرفع الحدث ولا يرفع الصحيح أنه نفع كما قلنا هو مهب بخنيفة وداود لا وتعميم وجهه وكفيه لكوعه وتعميم وجهه وكفيه لكوعي. كذلك يجب عليه أن يعمم وجهه وكفيه لكوعي. واختلف العلماء في هذا أما الوجه فمجمعون على تعميمه وأما اليدين فاختلفوا في حد المسح عليه. فذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن حد المسح في اليدين هو حد والوضو يمسحهم عائل مرفقين وقال أحمد وداود وعامة أهل الحديث الواجب هو مسح الكفين، وقال مالك الواجب مسح الكفين والمستحب هو المسح إلى المعرفة، وقال ابن شهاب بن ابن مسيب وابن شهاب الزهري قال ابن شهاب الزهري قال. الواجب هو المسح إلى الابطين أو إلى المنكبين. كانه تدل برواية أبي داود في حديث عنه قالوا مسح إلى المنكبين أو إلى الابطين. والصحيح هو مذهب أحمد وداود ومالك في روايته عنه وهو أن الواجب هو المسح. بس في الخفيني فقط وأما الوجهة لا خلافه كان الخلاف المثق من مسألة اليد سحوا بوجهكم نعم. على ماذا تطلق اليد تماما لأن اليد في اللغة تطلق على الكف فقط وتطلق على اليد من الأصابع إلى المرفق وتطلق على اليد من الأصابع إلى المنك هذه كل واحدة والذين قالوا بالكف فقط تذلوا بحديث عمار أو حديث صحيح عند الشيخ حديث البخاري وتذلوا ايضا بالآية وتسارقوا السارقة وقطعوا ديهم ما وهو صحيح, هو صحيح. نعم مم. كان, كان هذه خصصت في خصصت نعم. نعم. نعم في الـ في, الـ في, الـ في, المسل. في المسل. نعم, نعم. وحتى نجي نحتفل بالضو اصيل وجوهكم وايديكم الى الماء الى الماء لكن نصت على التحليه على الماء نعم نعم نعم وتميم وجهه وجهه وكفيه لكوعي تعلمون وجهه وكفيه لكوعي كذلك يجب عليه أن يعنن وجهه وقلنا هذا اجماع وكوعي وقلنا هذا هو اصح الماء ونزع خاتمي خاتمي فليسوا خاتمه وخاتمه كل منهما لوا صحيحة ما كان محمد الاباحد رجالكم ولكن رسول الله وخاتمه والله وخاتم النبي نعم يعني الخاتمه حتى يتمكن من, من, من, من, من, من التيمون بشكل نعم حتى يمسح على جميع جسده على جميع نعم وصعيد و بالنسبه لايصال التراب الى الوجه والكفين اختلفوا فيها فقال مالك وابو حنيفه لا يجب ايصال عين التراب الى اليدين والوجه وقال الشافي وأحمد لا بد من إيصاري وباري إلى الوجه واليد الصحيح هو منه أبو مالك وفي حنيفة لأن المسح لا يقتضي نقله لا يقتضي بقاء جزء من من الممسوح نعم ولا يتصور في الحزر نعم وطعيد طغر نعم وكذلك الصعيد اختلقو فيه قال الشافعي وأحمد لا بد من التراب يتم والحجر لا يتم لا يتم بالملح ولا بالمعاد لا يتم ولا بالتراب التي جاعوا بعده كل ما ينتقي منه شيء اليدين والوسى في السدلة يقول لا يتبرك الله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بين ربي يصير من عبداس قال سعيد طيبه سعيد الطاهر و وبالنسبة لمالك مالك والشافعي قال ما صعد على وجه العضيمومة ما كان من إجزاء العضيم. يترجموا به. ولكن هذا مالك يقول انه يقول قال ولو كان كان انه يقول انه بالحشيش انه الحشيش وقال يقول انه ولو كان متولدا من يقول وليس هو في يقول انه وقال انه يقول انه العلماء انه يقول انه يقول انه يقول انه يقول انه يقول ومن ذهب معه هو له م. نعم أنه يدعمون بإجراء الأرضي لكن لا يدعمون بالحشيش ما تولد من الأرض نعم يدعمون سواء كانت حجرا أو مغاره أو ملحان أو معدن لكن بشرط أن يكون من إجراء الأرض سواء دخلت الصرحة أم لا؟ قبل أن تدخل أوصلها أم دخلت الصرحة؟ كتراب وهو الافضل كتراب الاورى كتراب وهو الافضل كتراب ولا كتراب ولو نقل ولو نقيل. وهو الافضل ولو كلام انا عن التراب الصعيد وهذا مراعات مالك الخلاف لان مالك عنده نعم مراعات الخلاف فلمراعاته الخلاف قال التراب أفضل ولأن التراب أيضا نصف في بعض الأحاديث عليها جعل لي التراب جعل لي تربتها طاوة جعل ترابها طاوة حديثة جعل لي تربتها والتراب أفضل لا شك في ذلك مع أنه يجزئ غيره ولو كان منقول كان التراب منقولة لقص التراب مجرد فهو أفضل من الحجري غير له نعم نعم وهو الأفضل ولا نقيه والثلجين كذلك يتم على كل شيء من الأرض ولو كان ثلجا هو ثلج ليس أصله, أصله لكنه في الحال من أجزاء في من أجزاء تغير عن حالتي في حالة لأنك تستقر عليه تمشي عليه و فيه النبات و عليه ما يغلو على الأرض و هو،, هو،, هو،, هو صاعد على وجه الرطب نعم وثلجين سلجم و خض خاضل سلجم و خض خاضل خض خاضل كذلك الخض خاضطين اللي هو الطين, الطين. وفيها جفف يديه وو ييجي من بخار نعم وفيها في المدونة أنه يجفف يديه بعد خط خاط أو الثلج ووو رواية بخفف يده لأنه يخفف الضربة على الخط خاط نعم وجس إن لم يطبخ وجس إن لم يطبخ الجس كذلك وهو الطين الذي لم يطبخ يتموا عليه، أما يطبخ فأصبح صنوع لا يتموا عليه. لا. ومعدن غير نقدي. ومعدن غير, ومع غير نقدي. نعم. ومعدن كذلك المعدن يتموا عليه ما معداً في مكانه معداً فوق المكانه غير نقدي. لا نقد ما يتموا عليه لأنه لا يوجد إلا معقولاً أصلاً. نأخذ اللي هو ذهب الفضة، يعني جميع المعادين معاد الذهب والفضة، سواء كان حديدا او أي أي أيه نعم، سواء كان حديد، لو مذهب واسع يعني القضية، صحيح، نعم، ومعادين غير مذهب مالك وابو مذهب مالك وابو حنيفة, حنيفة. القضية ومعدنين غير نقدين وجوهارين، جوهر بعض، غير نقدين وجوهارين، ومنقولين، نعم، ومنقولين، منقولين كشبين وملح، نعم، نعم، غير نقدين. وكذلك معدن غير نقلة وجوهد النقد والجوحة و و ومنقول ومنقول المعادن إذا نقلت معادن إذا نقلت المعادن لا يتمم عليها نعم إذا نقلت محلها كشبين وملح كشبين وملح شبين نعم من النبات نقله عن مكانه والملح أيضا إذا نقله عن مكانه نعم أما إذا لم ينقل عن مكانه في يتم عليه شيخنا كانوا كانوا يشير إلى المعدن الموجود في مكانه في الأرض طول استخراجه ثم تصفيته ثم دخوله في الصناعة المعدن إذا تم تصفيته ودخل في الصناعة لا يتم ولا لا يتم ولا يعني إذا كان في المكان يعني نعم إذا كان هناك نعم نعم المعدن إذا لم ينقل إذا لم ينقل أما الحجارة يتم عليها ولو نقلت لكن المعدن المعادن يتم عليها ما لم تنقل ما المعادن, المعادن والملح يتم عليها ما لم تنقل لأن لأن نقلها يعتبر صناعة لها مذاب الصناعة ومعادين غير نقدين وزوائر ومنقولين كشب شبين وملح في شبين وملح أنا ولمريض حائط لبنين او حجر ولمريض حائط لبني او حجر المريض يسره أن يتم على حائط لبن مصنوع من الطين أو الحائط مصنوع من الحجر من الحجري هذا مخصص للمريض فيه أخذ ايضا بحديث مسلم عند عند بيجان من الحالس و هذا المريض يعني حمله مالك على المريض خاصة جمع بينه جمع بين الأحاديث وغير مالك يجوز حتى غير مالك غير مالك نحن قلنا إن أبي حنيفة أن أبي حنيفة أول ذي يشارك مالك في أنه يثمن على كل شيء أما الشافعي وأحمد قلنا إنه أخص تيمون بالتراب بالتراب ذي الغبار. <تصفيق> الغبار. نعم. أبدًا من تراب فيه غبار. إذا عودي التراب أحيانًا بعد ما رضينا. إذا عودي من التراب والماء الأعطال وعظاء. بالنسبة للشافعي قال التوضاو يا عندي يصلي ويعيد صلاته إذا وجد التراب أو وهو رواية عن مالك وقال داود وهي رواية عن بعض بعض المالكية ورواية هؤش مع من العلماء قالوا لا يعي لا يصلي ولا يعيد سقطت عنه الصلاة لم يجد لم يجد تراب ولم يجد والملهب الثالث قال أبو حنيفته يو يصلي في ولا يعيد ولا ملَهَبُ الرابع أصح المذهب عن أحمد أنه لا يصلي في ويعيد ملَهَب لا ملَهَبُ أبو ملَهَبُ أبو حنيفة هو اللي لا يصلي في ويعيد ومذهب أحمد أنه يصلي في الحال ولا يعيد أنه يصلي في الحال ولا يعيد إذن هذه أربعة مذاهب وأصحرها هو مذهب الشافل أنه يصلي وإذا وجد الماء والتراب يعيد السلام أنه هو أحوط المذاهب والذين قالوا بالإسقاط حتى يجب حديث عائشة عند الشيخان الحديث اللي رعينا أن أن استعرض أقدم من أسماء فهذا كف بعض رسول الله صلى الله عليه وسلم إشادة في طلبي فأتركه صلى الله عليه عما فصلوا غير وضوء ولا تهم لأن عيدهم أنك لن تنسى. ماي؟ سلوا. سلوا قالوا هذا قال اللين قالوا إسقاط الثلاث مطلقة كداود ظاهري. وجماعة من دلهم وهي الواعماد الذين قالوا بأنها تجب عليه في الحال فتزخط عنه لعاده استدلوا قال الله يتبارك تعالى ما أمرتكم به فاتو من ما استطعتم ها قرء قرصص لايسن ها قرء قرصص لايسن قرء رسول الله صلى الله عليه وسلم الحدث بيارات عند الشيخين ما أمرتكم به فاتو من ما استطعتم والذين قالوا يجب عليه لعادة ولا تجب عليه صحيح حالا قالوا لأن الصلاة شرطها الطهارة والطهارة فقدت الشرط ما لا شيء يلزمه من هو فقده يلزمه من عدم وبالتالي تسقط عنه حالا لكنه يؤديها متى وجد الترابة والذين قالوا بجمع اجمعوا احتياط جمعوا غير الامراض الاحتياط جمعوا هو الأحوط لأنك فعلت ما تستطيعه ثم عندما وجدت الماء لأنك فعلت الصلاة بغير شرطها أعدها وهذا هو صحن الله وهو من الشغل والعمل نعم ولمريض حائط لبين أو حجر لا بحصيل وخشب لا بحصير وخشب، نعم. الحصير لا يتيمم عليه، الحصير المسوج من العدام مثلاً لا يتيمم عليه، وكذلك الخشب لا يُتَمَمُ عليه، نعم. اللي يسمى عالم تولد من العض، اللي يسمى إيش سه؟ لكن الحشيش الملاصق العض اللي ما زال، ملاصقان العض. هذا عند مالك أنه في رواية أنه يتمه معني، آه، وفعلوه في الوقت، أمم، وفعلوه في الوقت، مم. كذلك يجبه ااا فعلوه في, في الوقت معناه معناه لو تيمه قبل الوقت لا يجوز لأن التيمه إنما جيء به ليستباح به منه فقبل أن يتربى عليك واجب لا يمكن أن تستبيح شيئا منوعة. لا لا يمكن أن تستبيحها قبل أن يترتب عليك الواجب. نعم. وقد يوجد الماء. قد يوجد الماء بعد خلوه. قد يوجد الماء بعد خلوه. نعم. في الآيسو مختار المختار. في الآيسو. من الماء أي القانط من الماء. الذي لا يمل وجبة الماء يجب عليه أن يتم في أول الوقت المختار. م. عليه آخره هو الراش أيسن فقط أولا هو المتردد الوسط كما قال ابن عاس. وشيخنا لو كان أيسن من وجبة الماء وأخرتهم إلى وسط الوقت أو إلى آخر الوقت، هل عليه شيء. ليس عليه إذن ليس عليه إذن لأن الوقت هو الوقت المختار. ليس عليه لأن الوقت وقت وقت مختار لكنه لكن الحكم هكذا أنه, أنه إذا كان آيسا من الماء يجوز له أن في أول وقت والمتردد في لحوقه أو زوده وسطا هو المتردد في لحوق الماء في عم يصل إلى الماء يصل إلى المكان الذي فيه الماء أو يجد الماء هذا المتردد في ذلك يتأمم يجهد له التأمم في وسط الوقت والراجي آخرة وأما الراجي لوجوده قبل انقضاع الوقت فلا يتأمم إلا في آخر الوقت يجهد له يتأمم إلا في آخر الوقت وفيها تأخيره المغرب للشفاق وفي المدونة أنه يؤخر المغرب اللي هو الراجي إلى الشفق انتظارا لوجود المعنى مم. مم. يعني مالك اختلف عنه في وقت المغرب. لأنه في رواية أن وقت المغرب فقط هو الوقت الذي تؤدي فيه مع الشروط. وفي رواية ثانية أن وقتها هو من غروب الشمس إلى زوال الشمس. وهذا اللي يجعله يقول وهي المدونة تأخيره المغرب إلى السفر نعم. شو هذا بالنسبة لك يصلي أم لا بد يكون متصلا بها عند الامام مالك. لو خارج المسجد ثم دخل. لا بد يكون متصلا بحيث لا إلى قدر, قدر ما تقع فيه فعل خارج ثم دخل إذا كان إذا طال الوقت يبطل التيمم لم كان قدر الفاتحة. قدر ما هي لا يبطل التعمل. هذا عند مالك عند مالي عند, مالي. عند مالي. أحمد لا، احمد لا، أحمد لأن التامول لا يبطل عنده ما, ما لم يخرج الوقت. وأما عنده وداود و... هذا من الموضوع من وهي لأن الشيخ هذا بالنسبة للمجنب. قبل ان يدخل الى المسجد, يتأم تأمم. تأمم يدخل المسجد يعني بغيت اتمم تيمم امين نعم تيمم تيمم لدخول المسجد وتيمم للصلاه هذا يعني نخلفه كثير اي نعم هذا هذا ما هذا ما هو بمكانك تقدر او خصوصا اذا كان امامك اي نعم اذا كان امامني تيمم تيمم امين كلامي تيمم قبل دخول المسجد واطهار للصلاه نعم مم. نعم، ترتيبه إلى المرفقين والسنة ترتيبه، ترتيبه وإلى المرفقين هي، ترتيبه وإلى المرفقين وصنى ترتيبه. وصنى ترتيبه. وصنى ترتيبه. كذلك أن تمسح إلى نعم، نعم، وتجديد ضربة اليد، وتجديد الثانية والضربات مختلفة بقدرها بعض العلماء وهو مذهب مالك واحمد ايش العلماء قالوا التيمم تجب له ضربه واحده للوجه والكفين وقال الشافعي وابو حنيفه لا بد التيمم من ضربتين للوجه واليدين وقال ابن شهاب الزهري لا بد التيمم من ضربتين ضربه للوجه ولكن من اجل ان من والصحيح هو من اجل ان يكون هناك من سنة ان يكون من اجل ان يكون هناك من اجل ان يكون هناك من اجل ان ضرب الثانية امسحوا بهاي المرفقين. وسنة تجيبه هو إلى المرفقين وتجديد ضربة اليدين ونذيب تسمية وبدون بظاهر يمناه ونذيب تسميته. نذيب له أن يسميه في بداية تامه. تسميته. وبدون بظاهر يمناه ويصره. ولكن يجب ان تتعلم ان تتعلم هكذا تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ثم مسح الباطن تتعلم الباطن تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم لآخر الأصابع ثم يسراه كذلك هم يسراه كذلك كيف يفعلوا بيسراه كذلك وانا يبدأوا بظاهرها إلى مغفقي وما يختموا أيضا بأطاعه الأصابع يمسح باطنها يختموا بأطاعه بعضهم لا يتركوا هذا السبب لا يمسحوا عليها لا يمسحوا بأطاعه يتركوا يعني يمسحوا بها بين الأصابع هذه صفة يعني، هذه هذه أخشى عليها أن تكون أن تكون شبيهة بالتنبؤ. <تصفيق> هو شغلة مسألة يوموم هي يعني صفة يوموم. عشان ده حرج من من, من, من, <تصفيق> من على التخفيف اليموم. مسح مني. يعني وتموم أصلاً تخفيف. من على التخفيف. وتموم المسح وتموم من على التخفيف. فإذا في بعضهم شغلة. يتنطع كما طقما كانوا عندهم شديد على نفسه يقول الناس يعني يقول في صفه الامم يتركوا السبابه م -م. دون ويحتض م -م. ان يسحبها ويعتبر اعطياطا شديد هي يسحبها بين الاصابع بعض التجيد يعني يوي يدخل يده فجاه او اصابع في الحجر أو في التراب هذا كله ليس مطلوق يعني هذا ما على كل احتياط احتياط يا محلي نعم م -م. نعم ثم يصرخ كذلك وبطلا بموقف الوضوء. وبطلا بموقف الوضوء. بموقف الوضوء يبتل به. هي الوضوء طبعاً واقضه تنقض الطهارة على مجمع عليه تنقض التام هذا على مجمع عليه نعم. وبطلا بموقف الوضوء وبوجود الماء قبل الصلاة لا فيها. وبوجود الماء قبل الصلاة. كذلك إذا وجد الماء قبل الصلاة كما رأينا سابقاً عند إذا جماهير العلماء طبعا خالفه داوود الظاهر أنه يبطل تم نا لا فيها طبعا لا فيها أيضا رأينا أنه إذا وجدوه فيها لا تبطل طهارتهم وبوجود الماء قبل الصلاة لا فيها إلا ناسيا إلا ناسيا خائن المذاهب هذا إلا ناسيا لكن ناسيا فإنها تبطلها ويعيد المقصر في الوقت ويعيد المقصر الوقت المقصر في الطلب, في الوقت مقصر في الطلب يعيده في الوقت في الطلب إذا وجد يعيده نعم لم يعيده لان الوقت دليل على صحته على صحه الصلاه كواجده بقربه او رحله <تصفيق> كواجده بقربه أو رحلي. كذلك من وجده برحله بعد بعدا صلاة بعد تم الصلاة وجده بعد ان تم الصلاة ولم يكون متبين لي يندولون يعيد الوقت لكنه يعلم عن صلاته لا ان إن ذهب رحله لا إن ذهب رحله لا إن ذهب رحله, لا إن ذهب رحله به لأنه وجد رحله بعد ذلك فلا في الوقت يعني مم. وخائف لص أو سبوع، وخائف لص أو سبوع، وخائف لص أو سبوع. كذلك الخائف من اللص الخائف من السبع يطلع بالتيمم وجد الماء في الوقت دوله لعاعدة فقال بمنطر الوضوء وفي وجود الماء قبل الصلاة لا فيها إلا ناسية ويعيض المقصر في الوقت مم. وصحت إن لم يعيد مم. كواجده بقربه أو لا رحله لا إذا هم رحلوا و خائف للصيد أو نعم أعطف على على ما سبق أنا و خائف للصيد سبع كذلك ليت أنا بسبب خافي من سبعين هو يجد الماء لكنه تمنع بسبب الخافي من الص أو بسبب الخافي من من سبعين لكن الماء موجود عنده لكنه فقط منعه الخوف في هذه يزال عن الخوف تنطب له لعرضه في الوقت <تصفيق> الحال الذي لا يوعد في الوقت الذي تهبرحل ومريض عدم مناوله يعني الذي لهبرحل هو الماء ومريض عدم مناوله <تصفيق> يعني الذي لهبرحل هو الماء وريث موجودا عنده بالحقيقة ما أطرع وجوده بعد, بعد أن انقضت خلاته ما كان معدوما في حقه في بينما هؤلاء الماء كان موجودا في عندهم لكنهم لم يستعملوه فقط. الذي وجده بقربه، الذي وجدوه برحه، الذي منعه منه اسد الذي منعه من الخوف. هؤلاء الماء موجودا عندهم لكنهم لم يستعملوه فقط لي عارض. لذلك ندب لهم أن يستعملوه بعدم وقته بتسعم. نعم. ومريض العليم ملاوينه. ومريض العدم ملاوينه كذلك لأنه لم من الماء وجد المناوله في الوقت يعيده في الوقت وراجل قدمه وراجل قدم. ما الذي قدم الثراء صلى في أول وقت يعيده في الوقت كذلك ومتردد في لحوقه ومتردد في لحوقه أيضا متردد في لحوقه كان له الوقت قدم لا. يوجد الماء. يوجد الماء في الوقت. لا. المتردد ينبغي على... له أن يصلي في وسط الوقت فإذا صلى أول الوقت يندب له أن يعيده إذا وجد الماء في الوقت يندب له يعيد الصلاة وكذلك بالنسبة للراجي الذي ينبغي له أن يصلي في آخر الوقت يطل في وسط الوقت وفي أو في أوله فإنه يوجد الماء كذلك في الوقت تندب وراجل قدم ومترددين قدم كذلك طبعا, طبعا. في وناس ذكرها بعدها. وناس, ذكر بعدها. و... وناس ذكر بعدها وناس ذكر بعدها ومترددين قال وراجل قدم ومتردد في لوطيك وناس ذكر بعدها ناس ناس الماء لا مثل هذا الذي كان مال بخبره وكان في رحلين وكان ناسيا الماء الماء موجود لكنه كان ناسيا له لأنه دولا يعاد الوقت عندما أنا صلّت طبعا تذكر تذكر أمي ذكرت تذكره وهو أثناء الصلاة لا لا هي تبطو تبطو كمقتصرين على كوعي لا على ضربه كمقتصرين على كوعي لا على ضربتي المختصر على كوعيه لأنه لم ينسح يديه إلى المرفقين هذا تندب له لعده الوقت أما الذي اقتصر على ضربة واحدة فضرب يسح بها وشه وكفيه إلى المرفقين مثل يديه الى المرفقين فلا تندب له لعده الوقت لأن المختصر لأن على ضربة واحدة فعل بها هذه الطريقه الواحده فعل بها السنه ولا انقلب نعم متأكد نعم هاي نعم نعم نعم ومريض عدم مناوله ورجل وراجل حده ومتردّد في لوحقي وناس ذكر بعدهم مقتصر على كوعيه لا على ضربة كمقتصر على كوعيه لا على ضربة كذلك من اقتصر على كوعيه لا على ضربة واحدة مسح بها وجهه ويديه المرفقين رقيعين فإنه يقولوا يعدلوا تندقولوا يعدلوا يتصل على قاعف لأن هو ترك السن أما إذا ضربت الواحد مسح وجهه ويديه المافقين ولا تندقولوا يعدل لأنه فعل السن قبل ما تراه نعم وكمتيمين على مصاب بول كمتيمين على مصاب بول متيم على تراب قد أصابها البول لكنها جفت نعم أيوة إذا لم يجد غيرها وتيمم عليها يعيده يعيده الوقت إذا وجد غيرها وهو إلى بالمشكوك وبالمحقق وهو إلى بالمشكوك والمحقق وهو إلى بالمدونة بعض مفسريها قال محله إذا شك في نجاسة المحل الذي تيمم فيه وقال بعضهم بل إذا تحقق وجف لأن الترابة على قول تطر بالجفاف نعم واقتصر على الوقت للقائل بطهارة الأرض. واقتصر على الوقت هنا على الوقت هنا في هذه المسألة مراعاة لمذهب القائل بطهارة الأرض بالجفاف وهو مذهب أبي حنيفة. نعم. ولا من مشكوك و واقتصر على الوقت للقائل بطهارة الأرض بالجفاف. لأن إعادة الوقت تقتضي صحة الصلاة. اقتصر هنا على طلب لعادة الوقت لمرأة لمذهب من قال بأن الأرض ومنع مع عدم ماء تقبيل متوضي ومنع مع عدم ماء تقبيل متوضي وهذا عند مالك وأما مالهب جبه فلا يمنع نعم ومنع مع عدم ماء تقبل المتوضئ. كيف؟ معناه المتوضئ الذي لا يجد الماء الذي يتوضأ به مرة ثانية لا يجوز له أن يقبل لأن ذلك ينقض عليه وضوءه ولا يجد ماء يتوضأ به فلا يج لا يجوز له أن يفسد وضعه. إيه نعم. ومع عدم ماء ماذا محله إذا لم يضر به ذلك؟ عند مارك وعند الجمهور أنه لا منعه. هو الصح، نعم. وجماعة مختسلين إلا لطول. وجماع مختسلين لا لطول، لا لطول في الأمرين، لا لطول بالنسبة للتقبيل وبالنسبة للمجنب، عناها أن المتح المتوضي والمختسل المتوضي إذا لم يكن طول بموجب يضر به ذلك. لا يجوز له أن يقبل زوجته لأن ذلك مفضل إلى نقض وضوئه، وكذلك المختسل لا يجوز له إن شامع زوجته إذا لم يطل الوقت ويضر به ذلك لأن ذلك يؤدي إلى إلى أنه تتغطب عليه جنابه لا يجد ما يفعها به وهذا قول هذا هو مذهب هذا هو الذي ذهب إليه بعض المالكيين وبعضهم خالف وبعض العلماء قال بالكراحة الألماء قال بالكراحة فقط والصحيح هو مذهب الجمهور في هذه القضية أنه يجوز ذلك ومع دم ماء تقبل ملكا والضن ودله عليه حديثة وإذا بجمهور يدله حديثة, حديثة بيذة عند أحمد نعم وجماع مختشرة نعم إلا ليطول نعم إلا ليطول هو هذا دل... الذي يريد الجماع يحتاجه إلى وجود ما, ما يكفي ويكفي زوجته نعم, نعم. على هذا الملهم نعم فإذا لم يجد ما يكفي ويكفي زوجته أو يكفيه هو إذا كان زوجته تستطيع لا تستطيع الاختساب، فإنهم لا يجامع الا اذا طال الزمن عليه. نعم، نعم. يجب عليه أن يصلي غير من الخمس لن يجب عليه حتى يصيب الصلاة التي نسي. وعلى هذا يجب عليه يتم يكون مرات من لا هناك من لا هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من من يكون هناك من يكون هناك كانت من يكون هناك من يكون هناك من من من سلف هناك يجب عليه جميع وبالتالي لا مم. مم. مم. مم. نعم. وقدم ذو ماء مات ومعه جنوب إلا لخوف عطش وقدم ذو ماء مات ومعه جنوب إلا لخوف عطش وعلى أن ماء صاحب الماء الذي يملك ماء معينا إلا مات ومعه جنوب يقدم غسل الميت على اختسار الجنوب إلا إلا إلا لخوف عاشر إلا لخوف خاف على محترم فإن الماء يمسكه للشرب ويومم الميت ولا واصف يومم ود نعم نعم إلا لخوف عاشر ككونه لهما وضع من ككونه لهما ذلك إذا كان لهما اذا كان الماء لهما للجنوبي ودين الميت لأنه يقدم فيه الميت مم. مم. وضمن قيمته وضمن قيمته كميل الكلام نعم وتسقط صلاة المقام نعم وضمن قيمته معناها يضمن من استعمله من يستعمل يستعمله غير المالك فإنهم يضمنوا قيمته للمالك لا الككونية لهما يعني الككونية لهما الكونية لهما يقدموا فيه دائما يقدم به الميت الميت ويقدموا فيه صاحب العطش آه. إذا كان لرجلين أحدهما مجنب والآخر يحتاج ما يشرب، يقدم صاحب الشرب وإذا كان لرجلين أحدهما مجنب والآخر ميت يقدم الميت لكن من استعمله يضمن قيمته وضمن قيمته القيمة التي استعمله يضمن قيمه ما استعمله المعنى هي يدفعها بالنسبة للميت طبعا, طبعاً. وتسقط صلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد وتسقط صلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد هذا مذهب مذاهب مالك في القضية مالك في القضية حقيقة الملايب هو أربعة اللي هو قول مع كل مذهب من الملايب السابقة نعم هذا عدم موجود الماء الصعيد تسقط الخضرة، أي نعم، تسقط الخضرة صلاة، يهوك الخضرة القضاء الماء نعم،, نعم, نعم. المواري، الموالي غسل, غسل جرحين كتيموميموسيا، نعم، نعم، ينخيفة غسل جرحين كتيموميموسيا، ينخيفة ينخيفة غسل جرحين. كتيموا مسخخا خفيفه يعرض نعم, مسيح علي. مسيح. نعم. على, على جرح ثم جبيره ثم اذا خيف اضرروا بالمسح على الجرح مباشره امسحوا على الجبيره التي تطعج ثم عصابته. ثم اذا خيف بالمسح على على الاصابه التي تغطي الجبيره نعم. كفصد ومرارة وكباس كفصد كذلك إذا وقع شرح. والتعم فصد معين والتعم وخيف الضرر بغسله يمسح عليه ومرارة إذا جعلت المرارة على الجرح لا جعلت على المرارة على الجرح شرح الإنسان جعل على يديه مرارة فيمسح عليه من مرارة هي قطعة لحم دقيقة تكون موجودة فيها إنسان موجودة في إنسان وهو بعينه نعم البنك رئاس نعم كذلك إذا كان الصدر فيه شرح واجعلت عليه قطع واجعلت عليه قطعة من الورق تمسحوا عليه نعم مم. وإمامة خيفة بنزعها مم. وإمامة كذلك خيف بنزها الإمام إذا خيفة بنزعها يمسح عليها عندما إذا خيفة بنزعها خاطت أما إذا لم يخاف بنزها فلا نعم, نعم. وإمامته خيفة من فاعل محدودها نعم ضرا ضرا خيفة وإن, وإن بغسل بلا, بلا طهرين وإن بغسل أو بلا طهر وإن بغسل ولو كانت المسحة, المسحة لهذه الأشياء ولو كان الإنسان وسياقتصي يختلي من المسحة الخفين لأن الخفين طيب صحا عليهم ابي اغسل اجماعا نعم لكن هذه الاشياء امسح عليها ولو كان الانسان اراد اغتسال يا خاف الضرر بعدم المسح عليه يعني يغسل جميع الجسد الا هذه الاشياء هذه الاشياء يمسعوا عليها نمسح عليها نعم. او بلا طهر وانتشرت وإن وإن, وإن قل ان بغسلين م. او بلا طهر وانتشرت او بلا طهر وكذلك نمسح عليها ولو كانت هذه الاشياء حددت له وهو على غير الضحار وعلى غيره. لا اشترته فيها الطاعة كما اشترته في الشخفين. نعم. وانتشرت. انتشرت ولو كانت انتشرت ولو كانت أخذت مكانا زائدا على محل الضرب وكانت مثلا الجبير انتشرت زادت أخذت زايدا على أخذت مكانا زائدا على محل الضرب وكانت الأصاب انتشرت يمسح عليه. لا. هذه إنهناء للمبالغ. المبالغ. يمسح وإن في وصلين. ولو بلا, بلا, طهر. بلا طهرين نعم. وإن كثرت يعني في نعم. ولو بلا طهرين ولو إشارة إلى خلاف مذهبي طبعا أو, ما. أو, أو هو قال أو أو صالحة إشارة إلى شيء إن صح جل جسده أو أقله ولم يضر غسله إن صح جل جسده أو أقله ولم يضر غسله فعن هذا محل النسح إذا كان جل جسده صحيحا فهمسحه على ما يكون يكن صحيحا أو كان أقله صحيحا فهمسحه على أكثره غير الصحيح وهذا محله كله محل نسحي إذا لم يتضرر الباقي من الجسم بالغسل فإذا تضرر الباقي من الجسم بالغسل انتقل نعم لا. لا ولم يضر غسله لا. وإلا ففرضه التيمون وإلا, التيم. وإلا بأن ضر غسله ففرضه التيمون نعم الله عاصم الجولية والوِلاقة نعم كأنقلة جدا كأنقلة جدا كيدي كذلك إذا قل جدا المغسول كيدي نسبة إلى المختزل أو حتى اليد الكف بنسبة إلى المتوض فإنها تنتقل إلى نتامه لأن القليلة جدا لا حكم لهم نعم نعم أنقلة جدا كيدين في هنا شيخنا فيهم إذا قل السليم إذا قل السليم لا يستغسل قل جدا أنا بقية فقط بقية فقط الكف نعم. كل الجسم مريض نعم. ما يستطيع أنت استقصي له إلا يدا إلا يدا واحدة لأنه كان التقريرتهم كأن قل جدا كيدين وإن غسل أجزاء وإن غسل وإن غسل مع هذا نوع الضرر ونوع القل القلة الكثيرة على قلة الشديدة فإنه يجزئه ذلك يجزئه ذلك ومع القلة يجزئه ذلك إن تعذر مسها وهي بأعضاء تيممه تركها وتوضا وإن تعذر مسها إذا تعذر مس المكان اللي عليه الجبيره أو مس الجرح وهو بأعضاء الوضوء إذا كان إذا كان وهي اللي هي وهي بأعضاء إيتيمومي هي بأعضاء إيتيمومي أي الإصابة بأعضاء إيتيمومي تعلّر بس فإنه في هذه الحالة ينتقل إلى الوضوء ينتقل إلى الوضوء آه. تركها وتوضّع تركها وتوضّع يعني نحن هذه الجبيرة أو الجرح مم. إذا وجد في أعضاء إيتيمومي يترك تي ويتوضع ما يتوضا كان الوضوء في الوجه مثلاً. ها وضوء في الوجه لما جرحنا ده في الوجه نعم وتعذر مس الوجه يعني هي عليه جابير لكن تعذر مس الوجه لا تستنت مسه هي لا تستنت امسح عليه نعم في الحاله تتركها ما تمسح عليها وت تنتقل لي تنتقل لي للوضوء تغسل ما تبقى نعم تغسل ما تبقى نعم وإلا فثالثها يتيمم إن كثر وإلا فإن لم تكن في أعضاء التيمم بأن كانت في أعضاء الوضوء ففيه مذهبان مذهب أنه يتيمم ومذهب أنه يتوضأ وثالثها لا ثالث يوجد ثالثها نعم وإلا فثالثها يتيمم إن كثر تيمم إن كثر معناها إذا كثر المصاب يتيمم وإذا قل يتوضأ إذن معناها إذا كانت في أعضاء التيمم ينتقل إلى الوضوء إذا كانت في أعضاء الوضوء فيه لأم ذهب ملهب الأول أنه يتهمم ملهب الثاني أنه يتوضع ملهب الثالث ملهب التفصيل فإذا كانت المصاب كثيرا تيمم وإذا كان قليل لا ورابعها يجمعها ورابعها رابع الأقوال أنه يجمع بين الوضوء التيمم يجمعها ورامي او يجمعها الماء يجمعه يجمعه هو المثنى الشاء الطهارة لكنه إذا عاد على الطهارة لا يحتاج إلى ثانية يجمع الطهارة يجمعها وإن وإن بصلات قطع وردها ومسح وإن نزعها وإن نزعها نعم وإن نزعها ل... ل... أو... أو سقطت. أو سقطت وإن, بصلاة. وإن بصلاة. قطع, قطع وردها ومسح قطع وردها نزعها إذن... و فإنهم ي يردوها ويمسحوا عليها. وإذا نزعها وإذا سقطت عنه سقطت الشديرة فإنه يردها ومسحها. وإذا كان سقوطها أثناء الصلاة فإنه يقطع الصلاة ويردها ومسحها ويستني الصلاة. كان كنا الحين يموم أولاد بطن. <تصفيق> لأنه بقية اللمعة التي كان المسح عليها، ااا لم يبطل وإنما يحتاج إلى مسحه م م مسحه مرة أخرى فقط. نعم. ها. وإذا صلى لا تصيح الصلاة. لا تصيح الصلاة صلاة وهي ساقطة. نعم. وهذه أو ساقطة هذه يعود على العصابة. أمم. الجبيرة الجبرة. الجبيرة الجبرة. أنا... <تصفيق> إن أنا... نعم. سواء كانت العصابة أو الجبرة أو المرارة أي شيء. أو, أو القرطاس وإن بصلات قطع وردها ومسح وإن صح غسل ومسح متوض رأسه نعم وإن صح غسل إذا صح المريض الذي كان مصابا في عضو من كان يجعل عليه جبيره من أعضائه فإنه يغسل هذا المحل يغسله صح غسل المحل نعم. الذي كان معصبا كان مشبعا، هو يصحى غسل ويمسح, ويمسح متوضّئ رأسه. المتوضّئ الذي مسح على العمامة لأجل الضري ناشي عن إسالتها إلى صحة يمسح رأسه ويصحح وضعه الموضو. كم بقى؟ كم بقى في هذه السرير؟ لا مبقا كثيراً. نبقى قشقه كثير وأنت وانت تعتقد انه, أنه في الطريق الصحيح ان شاء الله نور